تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كثار لو أراد الله أن يتخذ ولد النصفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور اللَّيْلَ على النَّهَارِ ويكور النهار على اللَّيْلِ وسخر الشَّمْسَ والقمر كل يجري لأجل مسمى أَلَا هو العزيز الغفار خَلَقَكُم من نفس واحدة ثُمَّ جَعَلَ منها زوجها وأنزل لكم من الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أزواج يَخْلُقُكُمْ في بطون أمهاتكم, في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله هو فأنا تصرفون إن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزروا أزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم أرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر ودعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندابا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانط آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب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 وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لي أن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف نعصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل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 والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ونابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية من تجري من تحت النهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعل حطواما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاس يد قلوبهم من ذكر الله ولائك في ظلال مبين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 أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُنُقُ ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حِيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والعذاب الْآخَرَةِ أكبر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 وإنما مثل للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عيد ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكثر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدون من دون الله أرادني الله بضر هل هن كاشفات ذره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مني عامل. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفاعا قل أولو ولتوان لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا لهم ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه ذاهم يستبشرون قل لله هم فاطر السماوات والأرض عالما الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزون فإذا مس الإنسان ضر ودعانا ثم إذا له نعمة منا قال إنما أوتيتها لعلم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغن عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا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 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وانيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أونزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتحدثين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا فازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقالد السماوات والأرض والذين كفروا بآياتهم الله أولئك هم الخاسرون قل أفوير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في السور فصيق في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم هم قيام ينظرون وأشرقات الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما وَالَّذِينَ كَفَرُوا إلَى جَهَنَّمَ زُمَرَ حَتَّى إذَّا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ مَا يَتْرَبِّيكُمْ وَيُضِيرُونَكُمْ لقاء يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا بلا ولكن حقت كلمة عذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العشر سبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين